بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن طبيعهم بإحسانه إن شاء الله تعالى وحمد الله بنا آياته قفرت نية سورة فصلت إلى آياته ابنات سورة الشورى تلسكوا روحا أدن بي من عمل قفك عمل فلصالح العمل ونأكسن ومبضعية شرك مدنا لهين فلنفسه بقع عمل فلي اعيدنا وحكومتها لنساء قفك حما السمايين فعليها على ضررها بقع عمل فلي اعيدنا وحكوميين وما ربك ربكان ماهب الله من كل ظلم بذي ظلم للعبيد الله من توافع عال مثلة مغالقة ليلة لكن نسبنا وين غطاء ملك بذي ظلم إليه إلى الله اللحق يسا يرد ليل المساعدة ساعدة اوغان تيدي يورك إلا عيسو Omaa tarkoituksena on, että meidän on oltava yhdessä, että meidän on Mark yhdessä, että meidän on ja yhdessä, että meidän on oltava yhdessä, että meidän on oltava yhdessä, että meidän wa yawman malin wal hadaxu soo sheeg yunaadihim allahu ul waqi qomxu allahi ayna xageebay u kaayshuraka ay ku yihad ila wadaajin yiteen away qalo waxay dihi dadka ehelnaarka ahey aadanaka qof kelli ho anaga nagamidi ma qirsana inuu shariig ma caag yahay ee waan ogaanaa inaad kaliyda tahay Allah subxanahu wa ta'ala ilmaga saacadda markay ilma aloo sukucira wuxuu yahay ya saada wasanta annabiga looga seenin lo sheegan way hadda casriga way sheegan oor ka way sheegi karaan laakiin wuxuu yahay ma sheegi way qub qoda kasoobax wax inta soo baxaan walidiilaa in baa qub leeyna iyo gabadh kasoo oo u geeyay waa umur daqiiqo hoosawey bal hada wax in adiga إليه إلى الله يرد العلم الصاعة صاعدة علم هذا فقانت هذا صاعده أحد الله, الله أكاد أخفها إن قرية من قر كأجري حتى أنو جس قرية سيد الله قرني وما تخرج مصوب من ثمرات من مصوب من تصلة إلى ثمرات توفي علك وما تخرج مصوب من ثمرات من مصوب من أكمامها قب ك هذا وما تحمل ما ورثته من ثا وحددق ولا تذمنه دشو إلا بعلمها العلمي سوى الا بعلمها ير اذا انذفتي ميشa ku jira in ifqabatoobaynin in gaajoonaynin ka haydan marka danbana meel aan isaga ومخوضي الله اين شركائي هو دي لودا جنجيت سين او واي قالوا وحي آدناك الله يو وخم قشينه ما مننا من شهيد ان ننمد هين من شهيدين كو قيرسان ان ماك شريك ان شريك وضلوا حكل ميعن مخغودا ما شيغي كانو اه يدعونا من قبل هور marke qiyamaha la tago waxay adoonka ku bari tiireen laga kari laa meelo u wadanu waxay u maleeynaan maalahum inuu u soo nadaa min maxiisil le xasho ay naarska leedaan waxay ogihiin daniga marmarba cilmi loo isticmaala waxay hubaan umalay inay akada ay maleeynaan meel naarta hortaalo waxa kalum iyo meel u galay ay من قبل kanu aheen yad cuuna ku wa caabila min qabla hor u caabada barke inaga maxal in leeyahay wax aan waxba ku tari kareynin ha caabiduna ha ku dabo qoomaalka inta badmaalka iyo saaxada inta way ma sawu sharo dibad du taabto oo faqiirnimo iyo jir ay taabato faya usu ki qusa shabadan way qanudul oo qusanaya labaduba هذا كذا كذا لنسينه إنسان كه رحمة الرحمت منا حاجة من بعد الضرة أربعة كذا دمشق وطابتين لا يقولون نوحوده هذا كانوا لي أنا يسون هذا أنا متهدي نرجعناه إلى يلا في عليه بوجيه وما أظن ساعة سعدهن أملا إنماه قائمة نيني استاجي إيمان إلماها ولا أنا اللي هو حايسه ناد عنده وقتي سلاس سلوان، سدو أدون كم ويجي معي، يهدي معاد ماشروا ماشري، الله أكبر، تدكو كم الدالان إني حول بريان، حولي إيحاءي عروري، كم الدالات، روحك اليوم قال المسلم، والله ودش لكن المسلم أنتو دمارك الله سيك كل nikii hadda khayrka ku jiro dhibaato taabtay wuxuu qoonsanay inuu digta ma khayr dambe weelay ila waa waxa annaga min sanayn markay uu sii qanood waax salameed qoosasho iyo qoosasho waye ay uusku waxa lagu Debatati so garan vaheja, anna lehboudih, anna jissugunate, anna ullunno, rakennimaan teidät, amal maha, on donti, għaddi haata diblijo, eli jo, mehänä tsegisarfuujia, anna ansaadu jissan ja ksenbaija, markan ja Allah anna markan ja ksenbaija, anna markan ja ksenbaija, anna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 واسحات يمل يده ويمس وشر لبهدو طابته فيؤس كيق ص شبد ويقنود آد قصرين ولينا تقله تان للنسينه رحمة الرحمدي النعم يا برواق منه حاجة يجا من بعد ضرة الرباتك دي مسده طابته لا يقولان وحده قالكو هذا لي أنوي سكنك وان مثاي أن تجعلنا ما بذبحناه amalkaygu dadbimaa allah doonaa ciilay ima siye uma azun saa'sa saadana umaleen may qaimatan in istaageeso yaani in iimanaysay lama aha walay rujuc tahdi li ciliyo ila rabbi rabbigo muadka jeegaysa na وما يفعله إذا كان عمر فلان وإذا كان عمر فلان يقول الله أكبر كنات فشينه كنات فشينه ولن نذكرهم أدى الذين من عذاب عذاب غليظين وعذاب أدى الذين سيئنا عذاب أدى الذين سيئنا قفكا مركا يدبات التمادنا قوصة خير هلا نفعنا ويسلوا ويناذا الله كن شكرين وحاسا أياه قيامة الله طهر عمل كيسي عذاب بان القدام بيسين فَلَنُنَبِّئَنَّ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا غَالِبُونَ بِمَا عَمِلُوا حَيَ عَمَلُ فَلَيْن أَوْ عَمَلُ كِي قَمَأَه وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَنَدّسِينَا مِنْ عَذَابٍ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَأَضَقّ وإِذَا أَنْعَمْنَا مَكَانُ نِعْمَتَيْنَا عَلَى اللِّسَانِ قَوْفَ أعْرَضَتْ وُجُوهُهُمْ حَقِيبُ كَجِيتَن وَنَأْوُ دْهَرَان bar yekhu sahibo way aridino balaadhan aridka way ahay arabtu iyo qani hadalka alfaad faraha badan laakiin macnihiisu yaryahay hadalka inteeriga ee kalam aridobaaydhay wa hadal balaadhan oo faa'iido leh alfaaji suro badan tahay allah wuxuu leeyahay markaan u naxmeeyo insaanka wujeetan ubari sidar iyo sida ilaahay u sii u waxaas u dhig kala dan waxa dadooda ahay ee markii dib yimaado alla kale gibey bari markii xayriimaadana alla way ka gaalobay dabxi wada sida waydan بريكو صاحبه ويعريدهن باللادن هذا المعنى لا إنه إنترويريا يشبهها قلوا حتى لا أضيع أكثر النبي إلا محمد والمسلمين تنقول الجو أكثر أرأيتهم بالورماء إن كان هذا من عند الله يألي عند ثم كفرتم أتكج عليهم به سلا من أحد كي بافضل كله متباذا مما نحد هو في شقاق الخلاف كتير بعيدر القرآن أي يا جنال الله الله يا فهك ما من الله وياه إذا ناتك قالوا من محض ملسان يسوعي أنا جوا إنه ما كان قف كهالو متبذل قف خلاف فق أو أيه إن كان هذا القرآن من عند الله أن لا حقه هذا ثم كفرتم إذناء تقالوا به القرآن ولكن قررهم حق ما ليسا نيسا ما من أحد يقول الله مدبرا من من أحد هو يساو في الشقاق الخلاف كتها بعيدنا آدفهم الله أولي سنوريهم وانتصن كوان قال هذا بآياتنا سنوريهم آياتنا الذي يدي بانتصنيننا سنريهم وأن ترسل سن. آياتنا آياتها يجي أدلة دي في الأفاق الجهين كا يوفي أنفسهم رفطا حتى يتبيّن إلى وعد الله لهم يجي أنهم قرآنك الحق حقنا أدلة فربا يا جهين كا الله كتبه يقول أدلة دا وحكم دا قرآنك ودقيق شئين وليحويسين أصيل صيا جهين كا دنقل يعملو البتهجية أصيل صلا waxa kale oo kamidii adilada dadkii xaq diiday bal wixii lagu sameeyay may arkaano jagooyinka arkaan calaamayn badan bay arkaan naftooda waxa laga tirsan waxa naftooda waxa laga tirsan qofka quraanka rumay isbedelka ku dhacaya ee ku dhacaya waxa مركي الله قد ردي سفهمان إنه قرآن حقي مركاسه يعني أو قرآن كواح وشيعة يي مركو من كلامه تينه حقي هو كرناه سنريهم ونتصن آياتنا أدليت في الأفاق الجوهين أو قرآن كسيف ذي يا الجوهين كوا ساقول ليس معجزات باكثير هذا الروح يساقس وفي حتى يتبيّن إلى وعد هذا اللهم يجا أنه قرآنك الحق حقني ملك قدرة إلهي فير فير كل يدي إلهي فير سو أو فير سو واتجرا نو حقيها وحنا كان قدرة إلهي ملك قدرة إلهي ملكات فير سو الذي أتى تفكروا في الخلق لا في الخالق خلقك كفرت قدرة إلهي وحياه وسمياه أفس خالق كف كبير يودريه يوجابيه حجوج شو غاس إذا هو خالق ذاتي سكف كبير قدره دي سكف كبير ما كف الله بالربك الربي قال إنه ربي على كل شيء شيء لكل شيء شهيدونين أوجيه الله سبحانه مرخاته ما فيلا وهو البال لا أجو الله مرخاته وكم مرخاته كعه حجيله دون مرخاته عليه ما كبر رب كذا وحاله دب فاعل كفاية زيادة بالباب با كفا فاعل كذا بابا الجزية دي رب كذا صفا عيلة الله أميون كف في إنه شيء والبقيه وكف لين شيء والبنسيدي هو جابه إنه أبو انتي دين وحنا بيجينا لسوق عارسيه أولم يكفي ميانه كف لين بالربك الربجا أنه ربكم على كل شيء شير لكل شهيد نين بقيه الله إنه الله ذو حرف تنبيه لينا مركم من كان نحو ذلك الثنتي اللي ألاهو معنقوله مصمي حرفكم معنقوله مصمي اسمه فعل كاب معنقوله اسمه هو كلمة دلت على معنى في نفسه ولم تختار بأحد الأزمنة كلمة دلت على معنى في نفسه ولم تختارن واختارنا بأحد الأزمنة الثلاثة حرفكم سبوا كلمة معنومصمي إن شاء الله الله يقدر معي مركم علماء يهارج عارهان علماء فقده ألاهو marka alaad hooyay way tahay wa tanbiih laakin go'di lo'loqbayn maayo ala innhum iyagu fi midyati shakk bay ku sugan bi ku شكب يحل على كل كيس كذا سويني، على إنهم يجو في ميرية شكب يكون سويني، بلغاي ربي ربجو اللي كل كيس إن قيام الدعاء دانهم، وعالأم حكمت ديس اللي كيني دان شكب كذا إنه ألا بكل شيء كل جه بعدين في كبر وبيعلمك كبر صورة الشورا وصورة دي أفرثني يلا القرآن الكريم كأ أيدها دون وكون تي الصدق صور العلمدو حيوب بينه إني مكية من السور المكية حاميم عين سين قاف وعليه بتشير سقا مركب علي سقود الرواي سلا كافا عين ساده كله وعلي سقود الرواي ولا له هذا بيلمتها حاميمها ولا له هذا يلمتها أساساً لقود الرواي إقينونان اللي سقود حاميم عين سين قاف لسقود لكن تحميمها كله يكون رعشتها مركا رواية عن شيرين waad badel loo ah yalla sheegayo niba abdullah bin abbas waydiyay haysiin qaf macnaheedu waa mahaybo oo kaams oo kaamsi hiday fublu lamano afadii baydi ku xukaga amso sana qaran niga heer kood ayaydi kursooda iyo halka sheegay reerkood oo ho ya yuhi loogu waxyoon ilayka xagaaga iyo waliladiina kuwiin ka horay sida quraanka laguugu keenay arkayso ya adigeed dadkii ka horreey loo waxyooday allahu allan alaziz ka khaliba الو رسول كي و غريمي رسول عصمي بيد عمي فصول رسول با يغور رسوي حررسو شلوو تيلما ما 3518 قالو من عليكم مينو من قسس عليك كذلك سدا ااد اركايسو يدب لوو غو وخيودو إليك يوخي اوو وخيون الله من قبلك كورهي الله الله نل عزيز وغالب وهو يدكدب هاد لي كارين الحكي موفصل لو ان لوح وسو ما في السماوات السماذ وح كسره وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا وتصرفا بنعول بع الله إسقاله وهو قال نال عليك سري جويا العظيم أوه إلى اسماديسة يا الله نصه شجعه كل وضع إن إنه أسمادي الله اسماديسة كتبه صلى الله تبع فلله الأسماء الفسنة فتلوها اسماديسة كبر يا مرك اسماده في عمبل إنه شجعه والوادو حديث فيه way هذهين يا iyo quraanka 99 bay ka helen ismi wakiin nabigu wuu yiri boqol midla weey asmaada ilaahay man xafida haddii gala janna qofki ku amal fale way u هذا korka qofki oo qofka kaliya ma qofkii aamina macnaheedu way marka mu'taziladu waxay asmaada ilaahay fanaankooda u dirana wada leexiyeen waa walaana alaliyka sarree wa aladimi wa way takadus samawatu samadi waxay sagtay qirka u gaadhey ya tafadarna samayku inay dildilaan midroobayna korka ka dilaca adamada alle adamada alle iyo alata soo dhufkiisa iyo waxa markay arkaan iyo malaa'ikta kull ku kor ibadeesaneysa inay dildilaacay إني ألا وليد شجعه بركه سيدنا هذا كده سماه ديوح هاي السماوات تكادو سماواته سماه يمكن وحي سجع يتفقد لنا إنا يدل دل العدد مفروض إن الدشوع هذا كدل دلاعة عظم هذا الله دفتر والملائكت وملائكتنا يسبحونا وحي قطه سبحانه على وينزيه بحمد ربي من ربي ويغفر لمن أحد في الأرض أرض هذا إن الله هو الغفور وكالدفوه الرحيم سمد إني الدلد لله على هذا القرى هذا ما دعنا الله الدرس إذا كانت تصرفك ميشا كثيرة ملايكتنا الله يكو حمده والتصبيح تصبيحه حمده تصبيحه الله حمانة لغن الزهوى حمده وكماعك للغصف فيه الله بدأ سبحان الله والحمد لله. وينوى الله بري إلهو إذن بالله في دني سورة قافر وكان كسامر إلهو جنة هذا قال وينوى الله بري ملاك ساحب الله مرك في المركات وللكل قد عيسو ملاك باق فله أمين فله هذا يقول إن تاني ملاك بالله ولي صاحب إن منعه ملاك الله سبحانه وتعالى وفي عليه سماواته يتفطرنا هنا الدلعان في فوقه ندو شواد والملائكة ملاكون يسبحون ويتسبح حسن بحمدك بيمربى بقد حمدك إيش يعوا كده رايح إننا جلسات سكالا إننا جربا إنن ملاك ساس إذا ذا أردقنه ويسك فيرو نملاك توغفر لمن أحد لمن ضد من تجمعه في الارض أرض قسرا قال تنبهه إيه إن الله هاللي هو الله الغفور الرحيم النعريس والذين اتخذوه قرآن كريم بدم ينوش على العيال شرك على نقلة دعاء لمياه قرآن كمك حق wuxu شركة shirkiiga akhlaaqada labada waladiina ku wayt ta xaduu samaysan dunihi illa gairti awliyaa kuwa u gargaara allah allah xafiid ilaalin aleen dushoodo amal kooda ka qori uma anta adigu madiid aleen kuwa dushoodu masuul ka madii kuwa wali samaysay ala shokadi ah مرك حاجة عربي المعاني فربنا بقولي هو الولي القريب الولي الصاحب الولي وما موله الولي وقلمي كل شيء ده وقلمي يويه آه وقى حدث كن قصيها من ها وقاعد ولياً يكون يقوم سوالفه وانروح كفرد بانروح كفر الله ولي القريبه مرك قف كموم من اداد واوليته الى الله بعد كل هو لوجهته ولغي كالماينه الله هو اللي هي ولي دينك الله غيرك اولياءك واو كالمهيا الله الله حفيظ يالين <تصفيق> عليهم ايغ وكذلك si la andu ku wakhayno arkayso yaa oo xilnaa ugu wakhayno ilay kaagaa quraan quraan arabiyan oo arabiya litundira inad u digto umal quraan asimada aduunka magaalooyinka hooyado wama se u aduunka tundira ka digto yomel jamac maalinta kulanka la fihi yomkaasi مركاحكمكم حكمت دائماً فريق قيبكم يذهي في الجنة وفريق قيبكم يذهي هنا في السعيدي نار الجنيه. بقال هذا مكة النبي له محمد عربية أو واضح معانيه ستقانه. يا الجسود جي سادم القراء يوم حولها مركم مكة وحالة. أدون كبر سن كيسه كطاله ومشي أرضه لقفديه مكة أرضه مشي لقفديه وين؟ وأنا مرك أدون كورنا حول عاليه يسوي. Makawa halolodot ovat Dawid, oranka Karimka. Logati on hyvin tärkeä. Arabit ovat hyvin tärkeitä. Somaliit ovat hyvin tärkeitä. Arabit ovat hyvin tärkeitä. Mala kii ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan ugufad libanan madama adoon ka bartamiisa ku taheen wax inta markaa ka ka taraduunka meel kale ka aad la waymaay adaynaa gobolkan aan joogno nabiga oo joogay diintu soo gaad markii u horeysay oo kay saxaabada wa sahabi annabiga aragbu hayo markuu dhinto wa keenabuu janaazada ku tukanay markii nagu ween soo gaaray alxamdulillah allah sida aad arkaysoo goobjo go'u tahay yaan oo xaynaa ugu waxyoono ilayka agaaba quraan quraan carabiyan oo carabian li tunzira inaa du digto ummul quraan magaalooyinka hooyadu waa caasimadii adduunka iyo ود كدikti yomal jamci malita kulanka la isumaan qiyaamaha la rayba shakiin ku waytii do fihi makameel buurale ay ku taala fariiqu qayb fil jannati jannati waya marka la xukumaayo wa faariiqu qaybna fi sa'iri wa sa'iri wa godba laga sheega saabi'atu al adwa ila dadkii hore taabiin ma ahi baan umalay wayse ku dhawayd yaaliid maad guursatido waxaana garanay nin bay sidii marka ويعبسنا إساء ولو شاء الله <تصفيق> الله هدو الدون لجعالهم أمد وحكي يالي لها أمتان أمد واحدة تنكليه. ولكن يدخلوا أمي شاء وقفكوا الدون في الرحمة وقال مؤمن مكاد والظالمون الظالمونها، ما اللهم أمسونا من ولي وحكال ماي ولا نسير وحكار من دمان الله سبحانه وتعالى من تعالى وحكمته هدو إساء الدون الدين وقال لها وقال لها وقال لها وقال لكن الله subhanahu wa taala higmadiis samelaha laga faragalinay weeye qofku doono raxmad u galino muumin boo noqad qofudu doono sheedan baad usta riwaaya waxaa leeyahay nabii muusa idi ilaahayow dadka ma wada jannada gali siid ku ligood markaasuu allah yiri baalee bal ان جننا دو سو بني ادو معها ولو شاء الله الله تدونه لجعلهم تدكه وحو كان يلها امه واحده هل امه او بده له حق اما بده ولكن الله هو كل قاداه يدخل وحو غلياميشا وقفكون في رحمته امم بوكدغا و الظالمون الظالمون ما لهم امه سنان مو ولي ولا نسيين وحو غارغار marke qiyamah la tagu ظلمك انت بدل قرانك وحو استعمل الشركا امتى قدو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 ama xutari karta ma jirto on allah ay waxa la kasoo kayay kalmaha weydiisan allah kelihi waa wakaa wax nooleya allah ba shay wal baa wuu olee kalmaha dad قال ما هدّدني الله بعه وهو ألا يحيي المتقون أنت سجع على كل شيء سيرك كيد القدير وككرؤي ومختلفهم وحدث كوخ خلاف شيء أو مشين إلى الله وح الله وشيء عن السكوخ خلاف تان حكم كيس كي حق الله العلي وح في القرآن كي waaka alhukmu lillah haga wakradee markii inta haga loo raadiyo laga gadan waayo culimada islaamku wixii ay ku sharxeen ayad ama quran, mas'alada laga helayo ji'tiyadiyo ajkala loo baahan inta ayad iyo quraan in la raacno loo baahan markii labadooda inuu ka faahmi weyn kullay weyn yunubka dibu raacayna oo wax ay soo saareen bay raacayna culimada waaweyn ee suniga waa afar tan sheekh markii bidcada ay badatay baalid afar ta sheekhu ayu ka dhigano halku dhagan ka dhigano al-imam malik إمام مالك يا أحمد بن حنب المحادثين بها لقد قالوا فقههم بها حديث مورينترين لكن ويقين الحديث وأكو ما الشافع إليها أهلا الحديث أنتم الشيء الدليل ونحن الأدباء إذنك بحاتهم فرمشة أنا أقول أن الخاتر تبارنا وقد كانوا مركا حديث نبيك الشيء قلب الله حاله يفصيره إمام مالك إيا يو... شافعي عالم كم دينات إعلم قيسة مل وجب وبوحيه إذا مالك بالقدر عالم كقوله شهد إعلمك إسمه لولب بوحيه شخصي نما هنا نص ساعة خصوبة حوالا وعي شافينه ما كمعناه كان لقفى مبوايا ويدق كله مركي لقفى مبايا قال ماذا إسلام كان فاعل إنه إهل السنة ينفعين وما اختلفت محادثة خلاف فيه فيه دعريسة أو مش شيء وحونه فحكمه حكم كيسو قول الله حق الله وين قران كي حديث كان لوايدين الله فعل كاسم يين الله وين ربى ربى جي وين يعني سيدعده ب النبي الله سيدعسم يين الله وين ربى عليه ألا دش شيء سان توقلت أنه ثلاث أربع ويلي حقي سان أني أنيبو توبكاني والنقا النبي قل سيدعده ب القول كي النبي كذيدي ياليناس حكاية نيا وآل الله سبحانه